قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا في الارض مره لا تعلمن علوا كبيرا صدق الله العظيم <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام ورحمه اهلا بكم بحلقه جديده اهلا وسهلا بك شاهديك ومستمعك اهلا وسهلا ورحمه بارك بارك الله نرحب بعوده الزميل خبر عبد المطلب إلى صفوة الصفوه حمدنا على سلامتك بعد أحلة أحلة الاجازه اهلا وسهلا به وبكل من يعمل معنا في الاستوديو اهلا بكم سيدي تستمر رحلتنا مع مع التكبر ومع التعته ومع عدم التصديق ومع الهجران دائما هل هذا طبع في البشرية سيدي؟ هو طبع عند بعض الناس الذين تركوا الإهاب الترابي يغطي القبضه النورانية التي هي من روح الله سبحانه وتعالى وهي يعني تستعلي مع الإنسان كلما كبرت عنده الأنا فلما تكبر الأنا يرى الناس أقزاما على السفح ويرى نفسه فوق الهضبه عاليا مش مش يعني برغم من رؤيته المعجزات اذا غلق قلب العبد عن يعني عن نور الله سبحانه وتعالى انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نعم فعندما يتكبر الانسان لا يرى نفسه ولا يرى الا نفسه فاذا راى نفسه فرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم نعم فهؤلاء كانوا كذلك وعلى مرة الزمن موجود هذه العينات يعني. لكن يعني عهدنا دائما بأن السماء لا تترك نبيا بدون تأييد له. في في الحياة الدنيا أو في فترة دعواتي على الأقل يعني سيدنا موسى جلس كفي بني إسرائيل. جلس زمان انتظروا يعني العلماء تقريبا عندهم إجماع لأنه سست على مدى ستين سنة. ستون عاما. دائما به كثير. <تصفيق> وفي اخر القصة قال رب اني لا املك الا نفسي واخي لا حول ولا قوه الا بالله شعبك بفضله الشكر لانه هو لما اختار سبعين, قو... سبعين رجلا هؤلاء الصفوه المنتقى منهم مم. مم. من يعني قالوا ارنا الله جهرا ثم بعث الله إثنى هذه الصفوه هذه الصفوه الله هذه صفواتهم يعني لا حول ولا ثم اختار الله عز وجل بعث منهم 12 نقيبا هؤلاء رؤساء العشائر أو المنتقى لان النقيب هو الشريف من القبط الذي يسمع اليه الذي يضمن ويضمن يعني بهذا المنطق يعني القبط يعني النخبه هؤلاء الاثنى نقيبا دخلوا على حدود الارض المقدسه ورجعوا اخافوا الباقي بعد ان خافوا خوفوا الباقي فذا كانت تخاف فلا املك الا نفسي واخي ولولا انه يضمن ان اخاه هارون نبي ورسول ما ضمنه لا حاول ولا فتيل. إذا هو هو ما كان مصدقا بني إسرائيل. ولذلك لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء النبي يوم القيامة ومعه الرجل أو الرجلان جاء النبي وليس معه أحد. لا حاول ولا فتيل. لكن فيه ناس اللي هم الجيل الذي لم يخرج على زمن خليمة الله موسى. بعده أبعده على زمن يوشع اللي هم قلنا إن الجيل الذي في فينا. ونسأل الله أن نكون نحن كمسلمين عبد إحسان لا عبد محن ما الفرق؟ هو ما هو أكبر الفرق البون شاسع نعم أن تكون عبيد إحسان أن تزرع خيرا فتحصد خيرا أو أن تطبق المنهج فيضيء المنهج في قلبك فينطلع على جوارحك فيظهر المجتمع المسلم مجتمعا نقيا نظيفا كما كان سلف ونصر هذا هو عبيد عبد الإحسان نعم عبد الابتلاء أو عبد الـ الـ يعني اللي هو كما قلنا من قبل هناك عبادة وعبد عبودة صحيح. عبد العبودة اللي هم عبادة لنا عبد العبودة اللي هو لا يؤمن إلا تحت القهر قضوا ما آتناكم بقوة, بقوة. بهذا المنطق فقضية العبيد الابتلاء هؤلاء الذي لا يؤمن إلا عند الأزمة يعني إذا مرض يا رب إذا افتر يبدين يقوم الليل م. طب إذا قضي الدين وإذا مسه الضر بس الله م. عليه ف وو و... أو قائما أصلًا فإذا ما مرضك مر ألمن ضر المساء هكذا الإنسان عندما مرضت وإذا نمنع الإنسان عرضه وأنا أبي نوقفه أصله أقصر كما يقوس دعاء عريض فاذود دعاء عريض يعني أدرى فلان أدرى ابن في ورطة فانت تصلي لا والله لا أصلّي فانت سبحان الله يقال في معارض الدعوة قال كريم الله يا رب إذا ركع العبد وقال يا رب ماذا تقول له؟ قال أقول له لبيك يا عبد. قاله إذا سجد العبد وقال يا رب قاله أقول له لبيك يا عبد. قال وإذا عافل عبد وقال يا رب قال له الله أقول له لبيك لبيك لبيك يا عبد. يا الله يا الله. بس العبد متنزلت. نمرود فيه النمرودية والفرعونية والقارونية و. الجهد عندما يعمي وصن سلم يا رب العزيز والله إذن نكمل رحلتنا مع فضلاتكم مع آخر مشاية ابن موسى نا. وآخر عهدي بالرسالة لبني إسرائيل نا. ووفاة ابن موسى نا. وما يتفرع عن هذه الوفاة لما يظهر لدينا الآن ونراه على ساحتنا العربية السياسية وقتصادية واجتماعية وصاحتنا الإسلامية نا. ورحتنا الإسلامية بمعنى هكذا قصدت الله. الله فيك. اذا المشاهدين الكرام مع فكر الدعاء الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الوساد الدكتور عمر عبد الكافي ادفوا مع حضراتكم حول صفات بني اسرائيل التمرد والكبرياء والتكبر والكبر والعصيان وعدم تصديق الانبياء والرسل وتكذيبهم على طول الخط وهل تركوا ابناء وتلاميذ لهم ماذا تمثل في عرفنا وثقافتنا الاسلامية والعربية اليهودية والصهيونية والماسونية وماذا عن احدث اتجاهات السياسية لفتنة الدول الاسلامية وزعزعة الاستقرار من قلوب المسلمين واسئلة اخرى كثيرا مطروحة مع حضرتكم على نفسات البحث فاصل قصير ونعود كونوا معنا صفوة سيدنا الكرام متحمّنين أعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع المرحّم وضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ المستشار الدكتور محمد بك. كيف مرحبًا بفضيلاتكم مرة ثانية صفو الصفو. ومن أواخر مشاهد سيدنا موسى مع بني إسرائيل قبل قضيه إلى الله سبحانه وتعالى ما الذي حدث؟ ما لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. الله أعلم أما بعد. منتهى أمل كل داعية أن تصل كلمة الحق التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى ليبلغها إلى مريديه وإلى أتباعه وإلى بني البشر فإذا أثمرت هذه الدعوة يعني عناصر طيبة وناس يتقون رب العباد يستقيموا استقاموا على المنهج فهذا أمل الدعية أن يحبط الداعيه أو أن يصاب بمجموعة من المريدين يجتمعون على التمرد والعصيان والتكبر والصلف والغرور والنكران وتغيير، وتبديل الأقوال وتبديل ال ال ال هذا يعني لك أن تتخيل كم هو قلب الكريم من هؤلاء كم قلما قلب الكريم وصار مكلوما من, من من من هؤلاء القوم لا يعني ولا يعرف الشوق إلا من يكبد ولا صبابة إلا من يعانيه يعني أنا رجل أحمد بداعة منذ فأدرك مدى الأسى والألم الذي يصيبك عندما تدعو الناس ولا تجد مجيب وأنت تدعوهم بالحق الإلهي أنت تدعوهم برأيك أو فكرك يعني سيدنا موسى جاء برسالة من عند الله وهم يعلمون والمعجزة واضحة وهم رأى بنو إسرائيل هم أكبر الناس الذين رأوا معجزات ورغم ذلك سبحان الله ربنا كان أمن. يعني صحيح ما يعني م من جرب الكي لا ينسى موجعه من يرى الثم لا يشفق كمن شرب بل بلبرسك بلع بلع تمام شو تكذيب تقص هذا الامر خاصي هو خاصي كل زملائنا <تصفيق> العاملين في وسائلنا لا. الكبار لأن لأن مثلا مثلا تتجادل معك مرأة في قضية قضية حجاب مثلا تتجادل تتجادل يعني أنت قرأت الموضوع لا ما قرأته مجرد نظر يعني أزه قضية بالمخ قضية متعقل قضية فكر الحجاب حساب القلب الدين مش منظرة الدين, الدين فيه عقل نعم الدين فيه اعمال الدين ما اعماله لا اعمال العقل في المتغيرات لأهل العقل كل المستعملين عندهم عقل مراني بعد الحلال العقل الموزون الذي يرتبط بموازين يستطيع ان يقيس بها مواد الاجتهاد يعني مثلا صحفي شاب مثلا نابه مثلا آه آه آه من حقي ان ينظر وان يعمل عقله وعندما يقول رايه في السياسه خير وبركة لكن ينظر في ايات الله عز وجل ويقول هذه يعني اراها كذا وهذه ارى انها لا تطبق في هذا الوقت وارى ان قطع السرب هذا شيء وحشي كما يقول الغرب وذبح الاضحيه يا ام العيد هي عباره عن مساله فيها وحشيه وقسوه وهم يذبحوننا كل يوم في فلسطين وفي العراق وفي كل ارض الله ولكن هذه ليست قسوه أما القسوة أن نذبح نحده الخروف في العيد، يعني رح أخبرك، فقضيت أن أدخل العقل يعني حتى يقول الرسول قال هذا الحديث مثلا لا تبدون بالislam مثلاً من 1400 وربعمت سنة. الكلام تغير الآن ولا بد أن نبدأ ولا بد أن نسلم. عندك في الإسلام إيه ثواب التوامات وغيرات. ثواباتهم تغيرات. لا اقتربا منها. ما هي الثوابت باختصار؟ العقيدة والعبادات. لا اقتربا منها أصلاً. شعري يقول والله انا هستبدل الزكاه بالضرائب. تقول ما ينفعش كلامك. طيب والمتغيرات؟ المتغيرات هو ما ترك الاجتهاد العلماء ايضا العلماء بشروط ايضا لا هو يعني عالم التفسير لا يفتي وعالم الحديث لا يقول لا يحل ولا يحرم. والفقيه لا يفسر وان كان ملما بالتفسير لكن لا يفس لكن لا يفس لان الدرس <تصفيق> يدعي لكل من علمه الله يرضى عليك فا يعني من اراد ان يسال عن الفرائض فلياتي علي بن ابي طالب له علم الفرائض هكذا <تصفيق> قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه له علم المواريث ومن اراد ان يسال عن القران فلياتي معاذ بن جبل جميل, وضعت جميل. ومن اراد ان يسال عن المال فلياتني انا فان الله جعلني له خازنا وقاسما <تصفيق> والاعراب يوقف عمر وهو تكلم يخطب مش يخطب الجمعة كان دائما كلما الأمير يريد كلمة أو الخليفة يصعد المنبر. نعم. فهو وفاء كاتن ما الأب يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر إيه نهى في القرآن يعني يعني إن عمر أصغر من أن يقول رأيا لأن هذا في الكتاب الله لا. عنا الله نهى في القرآن. نهى في القرآن يعني أنت أنت شايف من القرآن تقول رحناه أنا ما أنسى. الله أنا؟ أكبر. في المسجد من يجيب الرجل ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن قال يا أميرة المؤمنين إن الأب ما تأكله البهائم والأنعام أما قال رب العباد بعدها وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم الفاكهة لنا والأب الأنعامنا بسياق الآية أيضا بسياق الآية بس, بس لابد أن يرد المسألة لا. يا أبا بكر ما الكلاله فقال أبو بكر بعد أن فرك يديه في الموريد هذه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيه لكنني سوف أقول إن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بلئان لا حول ولا أقوى إلا بالله الكلاله من لا والد له, والد له ولا والد واحد مات له أصل ولا فرع فأنا موت لديه إبن نحن نقف عند كلمه ابي بكر الصديق وكلمه سيدنا عمر يعني, يعني انه إنها في القران أم. واي سماء تضللونه واي ارض تضللونه ما قبل الجميع الان انفتح على القران الكريم واصبح يدلي بدلو ويقول برايي في القران ويقول أل أل أل أنا مأمور من قبل عقلي في النصف لا العقل لمجتهد عنده أدوات العقل نعم طيب سجد موسى أمله أن يدخل الأرض المقدسة. ما هي الأرض المقدسة؟ مثل مقدس وما؟ نعم نعم نعم. يتمنى أن يدخل هذا المكان. أو نيته. هو ما دخل؟ لا. لا. ما عسفي. لا لا لا. أبدا. لا لا لا. لا, لا. ولا لم يدخل؟ وكان في مصر ثم ذهب إلى الرجل الصالح. ااا. الرجل الصالح. الرجل الصالح. نحن في مدين. لا في مدين. ثم مدين هذه ليست بالأرض المصرية. لا ليست بالأرض ثم إلى مصر مرة ثانية. لا ثم بعد ذلك حرد. تشير إلى سيناء طبعاً وتوقفون على الحدود ما دخل ما سبق. كان يتمنى سيدنا موسى كان يتمنى الأمرين. الأمرين. الامر يا سمره الامراج ان يدخل ال... ال... الارض المقدسه طيب. وان يدفن فيها ما دخلها وما دفن فيها سبحان الله طبعا شوف هذا ثابت فضل. هذا ثابت لماذا أ... ثابت سبحان الله بالحديث الصحيح في صحيح البخاري أنهم ما دفن بالحديث. لا لا لا لا بيدفن سبحان الله انما دفن خارجها برميه حجر قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لو كنت عنده ساعه اذن لرائيتكم قبره عند الكثيب الاحمر ما الذي يرددونه الان لا لا ما هو هو هو في كتاب مقدس ليس فيه دار اخرى لا في كتاب مقدس لما خلق يقول فيه لما خلق الله ادم ونهاه عن اكل من الشجره وأكل من الشجرة واختبى ادم حرجا من الرب خلف الشجره والرب يبحث عنه ويقول اين انت يا ادم أين أنت هذا؟ هل هذا هل هل هل هل كتاب, هل هل هل كتاب مقدس يعني يظن الإنسان أنه نازل على كريم الله موسى فهم لا يؤمنوا على أي كلام يقولون خلاص لكن احنا وقفين عند كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكلام على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن الهوى يا مؤمن ده من دقة رواة الحديث احنا عندنا طائفة الآن في الدول الإسلامية تنكر السنة وتنكر الأحديد <تصفيق> جماعة جميل. القرآنيون بالعالمين. ولا سلطة لهم بالقرآن المهم يقول إنما الشهداء أربعة هذا <تصفيق> حديث يعني. لا. في يقول إيه روى سالم عن عمره عن النبي صلى الله عليه وسلم سالم مولى عمر روى عن أمير المؤمنين عمر عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشهداء أربعة فأتي للشهيد الأول رجل اللقي العدو فصبر وصدق وقاتل حتى رزق الشهاد فهذا في الدرجة الأولى هذا الذي يرفع الناس إليهم إليه رؤوسهم يوم القيامة ورفع رأسه حتى سقطت قلونسوته يعني الطقية اللي على رأسه فلا أدري أقولوا عمر الأراث أم قلونسوة رسول الله من دقة روي الحديث إذن الحديث عبر عن كاميرا فيديو مسجلة توضح لنا الله الإيماء الله التي الله <تصفيق> يعني وردت من راوي الحديث بالصدق وكان سيدنا عري رضي الله عنه أبو الحسن رضي الله عنه ورضاه الله كان إذا حدث عن ربي صلى الله عليه وسلم ارتعش قالوا ما لك أبو الحسن أتدرون عمن من أحدث سبحان الله وهذا ربيب بيت النبوة ما بل الأحاديث تلقى هاك سبحان الله عنه المسألة ولذلك لما تعرف عالم من, من, من, من متعالم يقول لك عنه أو كما قال هذا أدب هذا أدب لما ما, ما تلقيش القضية إنك عن يوافق بنا لا لا لا سبحان الله عنه أو كما قال أي نعم نعم نعم أدب نقول عنه م. أو كما قال ذهب سيدنا موسى البني إسرائيل ليدخلوا الأرض المقدسة سلام طيب على أول في قضية اختيار 12 رجلا منهم النقباء اللي هم الأشراف م. اللي هم الصفوة النخبة الإيلين تسميه ماشي، طبعاً. وده المقصوب، وقد طعنهم 12 عشرة. اثنتا أو عشرة أوباما هما، ده هما اثنتا بعائلات، عائلات معروفة. كان عددهم كثير مولانا؟ كانوا يقال سبتمان، أو سبتمان، الله. أكثر من نصف مليون. وقرب بلاملك بنفس أخي. ما هو؟ والله هذا, مم. هذا... مم. سبحان الله. وفي وفي المقابل سيدنا يونس ما آمن له ولا أحد من قريته أو من بلده. ولكن لما ذاع أنا ومنو فما فمتعناهم إذا حين إذن... ارض تنبت خيرا وارض لا تنبت الا يعني ما استزرعه اهل الشر فيها لكن الارض الله لا تنبت شربا احسنت الله فيك أحسن. ولقد اخذ الله, الله ميثاقا بني اسرائيل اخذ عليهم ميثاق فهم ميثاق مش ميثاق مثلا مش يجوز اللعب فيه والتغيير والتبديل لا ومش كده بس وبعدين ايه الناس الآن تريد تطبيق ميثاقهم وهو لا يطبق أصلاً ويضربون بميثاق لعب الحق معه. ولقد قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثنى عشر نبيه طيب وقال الله إني معكم سبحان الله العظيم مش من لا سبحان الله لين أقامتم الصلاة بسيطه معه. وآتيتم الزكاة وامنتم برسلي مش برسول موسى فقط وبهارون فقط وامنتم برسل وعذرتموه واخذتم اجواكم عيتهم يعني واقرضتم الله قرضا حسنا لانه هو الله وهو الخالق انا اعلم من خلق ان سبحان الله العظيم احرص الناس على الحياه واحرص الناس على المال ابخل الناس في المال هم معروف سبحان الله لو كفرن عنكم سيئاتكم كل اللي عملتوه هذا رفضت السجود رفضت الدخول في الجنه ورفضتم أخذ الكتاب حتى ولو بالقوه وقال لكم نبيكم قولوا حنطه قلتم حنطه وسبحان الله ترككم للحظات عرفتم العيد وخذ منكم سبعين يعتذروا قالوا ارنا الله جهرا و... واتهمتم موسى بانه قتل اخاه هارون دخلوا له الجو ورغم ذلك لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار اظن ان مفيش واحد اكتر منهم ممكن استترجى النبى استترجى كابن لك يعني ما. يعني مع ده اه طب وربنا سايبهم ليه في الارض ياخذهم اخذ عزيز مقتدر وتنتهي القضيه ما صنعوا حسن وتنقط. ما. انت هتقول لي ليه ابن ابن ابن الحلال نحن كمسلمين بس عندنا كتاب ياتي الباطل بين يديه من خلفه. بلا تمام بلا في ايات جميعها بعدنا لا. محكمات لا. وآخر متشابهة خلاص آيات لا. المحكمات آيات العقيدة والعبادات والالتزام بالأوامر والنواح صحيح عمل إحصائية كذا لما تجد كثير من وسائل الإعلام العربية الإسلامية لا تسمح لمحجبة أن أن تفعل أمام الشاشة ها دفاعي دي صيحة من بين إسرائيل لم ترى لماذا نعيب على الغير الغير آرثر خلاص لكن نحن نأخذ منهم لتتبعنا سنة من كان قبلك حذو النعل بالنعس او القده بالقده حتى لو دخلوا جفر الرب بناتنا اللي مقصود بالمقصود الحديث التقليد الاعمى كما كما يصنعوا. نمشي حذوهم على اثرهم يطلع الرجل هناك في باريس والثاني يعني مسكينه في الصومال ولا جنوب السودان ولا في مالي ولا في في, في... في أي مكان في العالم العربي يقول لك الشعر السنه دي وده نوع من انواع الكلاب لا يتر... خلاص ترخل... كل شعور ده ان يدخل على الكنيش لا يقولك لا والله الثياب هذا العام اللون الأحمر تسترغي الدنيا كلها بالأحمر لا أسود عزك الله إذا خلفنا نكون متخلقين ف... لا ف... فالتحكم الآلي من هناك وسبحان الله من ثلاث سنوات يعملوا إحصائية يجدوا نساء أربع دول إسلامية تستورد من شركة معروفة من أدوات المكياج 600 طن أحمر شفاه يا لطيف يؤكل هذا أم لا 600 طن أحمر شفاه ولما تعمل إحصائية تقول المصوم يمكن تطلقه أو تزوج رجل عليك بالقضية ليس في أحمر شفاه وإنما ما يخرج من الشفاه صحيح ف... فإذن حذر قلم والله كنا يعني ربنا صنعت على كم يعني. يبدأ ما أود ما أنا أودك أنت إن نريد نعيد ما إحنا ن نشر القضية عشان خرابك المسألة. كيف إن بلد إسرائيل يعملوا طب انت عندك كتابه طب هل هل يستطيع الذي يدير قضية السباحة التوقيعية في بلاد الإسلام بنت عليها تنزل حمام السباحة تعمل السباحة ترقص في ال في البحر يعني الإقاعية الرقص الإقاعية من الخيبة الإقاعي. برا وبحر خلاص الخيبة برا وبحر. <تصفيق> بترفض كم الرياضة؟ لا لا الرياضه التي التي تسري يعني او تؤسس خلقا وتؤسس قيما ومبادئ نرجعه دين الله سبحانه وتعالى فالرسول كان يصاحب عائشه والكلام هذا معروف وكان أربو بني اسماعيل فان اباكم كان راميا لعبه الشيش لعبه السباحه لعبه النشان علموا أول سيدنا عمر علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل أما الرياضه تلهي الناس عن عن, عن ذكر الله وعن الصراط يعني لكن أي رياضة تبني السب وتبني العقول رقص شرقي يعني رقص شرقي ما فيش محترم. ما فيش رقص محترم. ما فيش ما أصيل هذا يا ابن الحلال <تصفيق> الله عز وجل قال ولا رضينا بأرجلهن دع <تصفيق> ما يخفين من زينتهم هي لما تمشي كمان تمشي بمشة مؤدبة فما بالك بمن تهز <تصفيق> ف... دي أمور وضح. دي... شوفي ديننا واضح المعالم طرنا كبني إسرائيل فضيت الشيخ خريبا منهم. عطلنا النصوص. ولفينا وضبنا. وسمينا الأمور بغير أسمائها. هم صنعوا هكذا. هم صنعوا هكذا. سمعنا الأمور بغير أسمائها. مثل ماذا مثلا؟ يعني أنا سأقول لك إيه؟ أقول الخمر. أقول لك مشروبات روحية. إعلقة الروح بالخمر. آه صحيح. أه؟ واحدة عليها تطلع قدامك كده يقول لك هذا فانت. هذا بل إيه؟ بلوت إيه يا ابني. بل إيه؟ يقول لك لا. أصلا أنت بيروح بعيد. أنا دماغ بيروح بعيد. أنا وحش مثلية و... ما أتعامل خلفه. داد أم. ولا ولا ولا. حديث ولكن ت تظل في الأمم يعني أقول دائما ما زال في العروبة الرجال وما زال في الكيانة سهام ونصارى وما زال دعات للحق واقفين على أبواب الخير يأخذون بأيدي رب الناس إذا طريق لب الناس. ما. الأشروط التي طلبها الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل. قليلة طريقا. الصلاة والكعك، ومن الرسل والأنفس وإقرار الله قربه. بس بس. عرفت جدا لو كسرنا عنكم سياد ولدكم أنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل والله الله كان رحيم به جدا. ظل سواء السبيل سبحان الله لم يقل لأعزب الناس. لا لا لا الله الله سواء السبيل فبما نقضه النيثاقه. ثم نقضه بعد المسامحه والله ولا الغاء عقد الله سبحانه وتعالى م. فبما ناقضهم من مسلعنهم هو كان مذهب ميثاق الميثاق هو عباره عن انا اطلب منكم صلاة وزكاه وايمان الرسل وتكليف الرسل وانفاق اربع امور دخل لا صلاة ولا زكاه ولا, ولا صدقة ولا ايمان الرسل بعد, بعد كل هذا بعد كل هذا الخيرات وجعلنا قلوبهم قاسيه هم نسوا وقالوا قلوبنا جلف جلف اه بلعنهم الله بتصرف بما نقضهم ايوه لعناهم لعناهم هل ماذا هو اللعن من رحمة الله كما لعنه استردوا خلاص هذا جيد مفروض كل بني اسرائيل ال الذين صنعوا هكذا اه طيب وجعلنا قلوبهم قاسيه أما ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك. لكن حجارة. بل عكس حجارة. منها. شد قسوة. في من من مهار مهار مهار الله يحرفون الكلمة عن مواضيع. هذا جرمهم. هذه الكتاب. دائما الكل دائما شوف أي مع هذا امسكوا يمسكوا الكلمة. الكلمة. الكلمة دي. عايزين تقول لا. الوضع القانون ده ويدفع وتواء في مسائل جانبية. هذا ذيدهم قطع لا لابد من دراسة حريف. لا بقدر سبحان الله سبحانه ونسل حظ مما ذكروه به. نسل قدره. ربنا عز ذكرهم. أنا, أنا جعلت سبحان الله. قلتكم واخترتكم. ولا تزال يا محمد ويا أتباع محمد ولا تزال تطرع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فيهم. أيام مم. سبحان الله فاعف عنهم واصفح كان عن من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المحسنين لعل احسانك إليهم يرقق قلوبهم والله ربنا رحيم أرحم يا من الله, سبحان الله. الله أكبر. شوف يا من الله. رحمة الله من رحمة الله مم. تخيل أن لو النظام العالم الجديد ده مثلا صنع وليس جديد نفرضها المسمى هو كان عنده وزارة مم. للهواء أو وغضب وغاضب النظام العالمي الجديد على بلد يسكنها محمد خالد مثلا. <تصفيق> لما انا اهريه ولا صحيح, صحيح. يعني ما بالضبط <تصفيق> زي ما الناس والله البلد دي بدل ما تخلي الاكسجين خمسة حجم اللي... لا, لا, لا خليه 10 ورحمه الله من رحمة الله ان جعل حياة الناس انما هي بيد رب الناس ودا علم وقالت اليهود في بعد عدة ايات وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه فالله ربنا قال انني اخترتكم وفضلتكم جميل بسوره لو ما تركه شعار مرقين نحن ابناء الله واحباؤه كيف لو كنا لله قل فلما يعذبكم بذنوبكم اذا كانوا ابناء, أبناء؟ بل انتم بشر من, من خلق كيف ازيكم كلكم انتوا ليه شعري ان بقيت الناس دونميين هم مينين وحمير نركبها وسبحان الله وحلال ان انا اغش المسلم وحلال اغش النصراني واخد رشوة من النصراني واخد رشوة من المسلم لكن لكن بيني وبين اليهودي بيني من بلدي بتحرم الرشوه عجيب سبحان الله العظيم يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وبينهما وإله المصير المهم واذا قال موسى لقومهم من جن الأرض المقدسة والتي. يعني هذه تلطية مهمة <تصفيق> يا قوم ذكروا نعمة الله عليكم هو بيرقق قلوبهم من الأول فأنت عايز يعني تقنع ابنك بشيء وند وند العرض القرآن جميل عايز ترتك القول له يا ابني شوف ما شاء الله ولدتك تعبت وعملت كذا وتزاك بكت دروسك وتنظم لك ثيابك وتطعيمك ولا وأحيانا يقول لك يعني يا ريت بس روح صلي في المسجد مثلا العصر وبعده اتتمرضش على لا تتمرض فتتذكر الأول بنا فالله عز وجل قال موسى لقومه يا قوم يا قوم هو قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء عايز من كده ايه بلد لما واحد منها يبرز البلد كلها ترفع الاعلام صحيح الحصر حصل اذا كذا مش عارف اللاعب الفلاني عمل العالم الفلاني سوا وده ايه جعل فيكم أنبياء يبقى انتوا مختارين في طيب أن منكم نبي ذي نعمة صحيح جعل فيكم أنبياء. وجعلكم ملوكا إما أن يكون سيدنا داود وسيدنا سليمان أو كما قال ابن عباس يا ابن عباس أنا فقير قال ما تملك قال أملك بيتا وزوجة قال أنت من الاغنياء فقال رجل وإن كان خادم في خادم يعني زيادة قال أنت من الملوك هذا في فكر ابن عباس الفكر تغير الأمر معلش. بس, بس لمن يريد أن يقنع سوف يفتح فكر ابن عباس هذا يقنع لأن, لأن مرة ابن عباس جلس مع رضي الله عنهما جلس مع بعض المريدين من التابعين فقال سائل يا ابن عباس لما يدخل الفقير قبل الغني الجنة يقال كما سمعنا ابن عباس بنص يوم وإن يوما عند ربك سنة سنة يعني بقى خمسمائة سنة يدخل فقير الأول بلد ما قال هكذا سمعنا ابن عباس فقال أنا من الفقراء قال ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه لنا عندك قابين استعنى ولا جدباب آخر أم غيار آخر أم من الفقراء. قال أنا يا ابن عباس ما عندي إلا هذا الثوب ونظفه حتى أنا. قال له هاين تغديت صار عندك للعشاء وإنت عشيت صار عندك للصباح. قال نعم. قال ثلاثة من الفقراء. فقال ثالث أنا. والله إن تناولنا طعام الغداء ما عندنا للعشاء وإن أخذنا في العشاء ما عندنا للصباح قال وتستطيع أن تعمل قال نعم قال لست من الآن الرابع قال أنا شروط الفقر دي كلها موجودة عندي قال وإن استقرضت الناس أقرضوك قال نعم ما أقرضوك إلا لعلمهم أنك سوف ترد قال الخامس أنا كل الشروط مطبقة قال ليس لي إلا هذا السوت طيب وانت غديت لما يصبح عندي للعشاء وانا اصبح مهم جدا اقول الاولاد في البيوت والبنات الاولاد في سبحان الله أنا وان كان عندك العشاء ما عندي للصباح وبعد الله استطيع ان اعمل فانا زي ما انتشاف قعيد وسبحان الله اذا ذهدت لاتقرب من الناس ما اقرضوني قال وتصبح عن ربك راضيا وتمسي راضيا قال نعم قال انت من الفقراء هذه شروط الفقر إذن ما في أحد فقير. أنت أغنى الأغنياء بتوكيدك على رب العباد فوضع البركة لك في الجنيه والدرهم تصير ملياردير رضا طب هذا هذا الفكر كان موجود لدى بني إسرائيل؟ لا، إلّى بني إسرائيل. <تصفيق> لون فكرة خاص لا لا لا ب بني إسرائيل لا للبند المال صناعة المال أهل المال وأشرف نرى. نرى طيب. وجعلك ملوكا. وآتاكم ما لم يؤثي أحدا من العالمين ما الذي حدث لو ينتقل جبل فوقهم ويعطيهم المن والسلوى ويكرمهم وينقفهم من فرعون ويعفو عنهم ويغفر لهم ويغفروا مرات وعلى لغم ذلك الله سبحانه وتعالى يقبلهم عنده سبحانه الله في إيه؟, في ايه انا ودل اربط الصورة بمن الله سبحانه وتعالى هافى عليهم كما تقدلتم أيوة. والذل الذي كانوا يعانون منه حال وجودهم عند فرعون لا لا نسيب انسان الظل لأن من تعود اذلال قلبه ليس لله فهذا انسان لا يستشرف نور الحريه فلا يستطيع ان يتنسمها سبحان الله العصور التي تحبسه في القفص سنتين وثلاثه وزين تاخذه تضعف خارج القفص لا يطير هل تظن يا سيدي ان كثره انعم الله سبحانه وتعالى البني اسرائيل هي التي تجرأتهم على الله فقط ابطلتهم لأن, لان فيه ناس لما ربنا يجري عليهم الخير كانوا من الشاكرين الناعمة تفسد العبد. الناعمة تفسد العبد إذا لم إذا نسي المنعم وذكر الناعمة. إذن هنا تتحول الناعمة إلى نقمة. ولا يذهب بها. سلم يا رب. ولا يذهب يا قوم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الله. لكن كتب لهم أن يدخلوا الأرض المقدسة. طيب. أظن يا جماعة. الله يحميكم يا جماعة. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طيب فلا احنا ما نقدر نروح إحنا أرسل بعدين منه مجبوعة نروح نشوف بس الجو سريت السطلاع. آه والله وبعدين يرجعوا نشوف ونستخير ونستشير. المفروض عليهم ماذا يصنعون الآن هنا مقال دخول الأرض المقدسة. يتحركوا لدخول الأرض المقدسة. الارض لا من الوقت. من الوقت. المهم راحوا إثناعشر نقيبة. دول هم الإيه؟ الصفوة. النخبة. ما. هم دخلوا حدود الأرض المقدسة وجدوا جماعة من العماليق. جبارين، جبارين، فلما دخل على الحدود تقول قد التفسير إذا بواحد منهم يأخذ يعني كل واحد في قمه اثنين من الاعتيما من بني إسرائيل، من بني إسرائيل إذا قوموا كذا ورحلوا الله للملك ورحل و... يعني، <تصفيق> <بس> الله <أقزام>. ف... <تصفيق> <تصفيق> هو شعره بضخ... ضخامة جثث هؤلاء واجثث هؤلاء عادوا في حالة من رأيه دل ايه دل الصف والمنطقة دول المشاكل المخروض يثبتوا القوم بعدهم فقالوا مع بعضهم لا تذكروا هذا لقومكم فيخافوا من دخول الارض اكتموا هذا الامر طيب. يعني خلوا بني اسميل على ايه على عماءهم زي يقولوا ايه وخلوا بيدخولك تمام فخان عشرة منهم لا حول سفر. ولا فوت إلا بالله عشر. هم هم في أنفسهم لا يصدقون بعضهم البعض. هذا ماذا؟ لا, لا لكن ينصرون قضية إذا كان ضد موسك. على طول الصف مباشرة. فبإثن عشر رجعوا نشر القضية الخوف والذعر دب في بني إسرائيل. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون يعني دول العماليق واقوياء وجزيت بالله عليك يخرجوا ازاي من الارض المقدسه الا إن بايه انا بحس هذا ما يرهبهم هذا هو اعطرا لا يرهبون إباء من منطقة القوة. جبروت فقط. لا لا جعجعة قال العربي ما لي أرى جعجعة ولا أسمع طحنا. أسمع, أسمع جعجعة ولا أرى, أرى طحنا بذبل أسمع بس صوت صوت وركن طب فيش طحن مفيش. سبحان الله. إذا هم يخافون من منطقة القوة عجيب ولذلك أرهابهم حجر الطسل المؤمن. ونطال شاعرنا في القدس قد نطق الحجر. أنا لا أريد سوى عمر. حجر نفسه عايز الأذوان الله عليه ليتسلم المفاتيح. صحيح. يقال أن عمر لما تسلم مفاتيح بيت المقدس بات باكيا حتى الصباح. لماذا؟ يخاف أن الله قد أنعم عليه مما لا يستطيع أن يشكره. القضية خطيرة المسجد يعني الله يعني ليس يفعل مجرد إسمه. بارك الله أكبر. ما ما لا يستطيع أن يشكره. ولذلك القاضي الفاضل لما, رأ... لما... خطنة... لما رأى لما لما صلاح الدين بعد فتح بيت المقدس راح يحج كان صلاح الدين يستشير القاضي الفاضل في اي امر فجاء في مسألة الحج الحج مش عايز استشاره يقول بس استخارة في واجب العلماء والأصولي يقولون هكذا فلما بدأ الموكب يتحرك وغادر الفلسطين غادر بيت المقدس وخلاص سم حدود الشام فوجي القادة الفضل لأن صراح الدين لم يستشر فأرسل إليه رسالة قاسية عد من حيث وصلت فإن العدو إذا استشعر أنك خارج الأرض المقدسة ربما يغير على الأمة المسلمة مرة أخرى فيستعيد حجك في بقائك مجاهدا في سبيل الله دهش مفقود الأولويات وعد وعد صراحة وعد وعد يعني ربما الأمن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يرد ما يقول ماشاء تري يق يقول وماشاء هذا هذا هذا عالم العلمانيين ما خذلنا الدين في السياسة وسياسة في الدين من لا إله إلا الله أمم أم سيدنا رسول الله كيف كان يسوس الناس أعلم أمور الدنياكم أنتو... أنتم أنتم عاين. لا لا. مال الذي كان يسير أمور الدنيا؟ بن خطب ماذا؟ كان أطلع عندما يرى إنسانا يغش أو أو أو أو يخرج بالحنوته خارج السوق كان يكسر باب باب الحانوت ويرجعوا بال بالأمر. يصر أن رجل عمره عصى وادي مس يجلس في الفصفات متكئ. عمر مو بالكثير السن فتعرف يتكئ طاقة هكذا. نعم. رسول محمد بن عبد مسلم. يقول له من عبد الله أمير المميين عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص أما بعد إذا وصلتك رسالتي فيدس كما كنت ترى رسول الله يجلس إلى العاص بن العاص أو أنت كلام فيش كلام ما له إلى هنا ما فيش ما فيش يعني الحمد لله حضرة قال رجعوا عبد الله مثلا ابو عبد الله أبو حبيبي عمر بن العاص أبو عبد الله مثلا اخي الكريم من فضلك ده, ده, ده, ده. لا لا في الدين لما رأى ابن ابنه عبد الله قال ابن من هذه ما كان يعرفها لا لا لا ابن من هذه قالوا ابن عبد الله بن عمر قال ولدي قالوا نعم لبيت المال عبد الله بن عمر ماشي قال امير المؤمنين هذه ابنتي اضطربوا في المال يعني لا ذات جاره وقال اسكت سوف اتركها الناس ترعى ادعوها ترعى انها ابن أمير المؤمنين دعوها تشرب انها ابنه امير ابن أمير المؤمنين ثم جمع على الفور قال الخطاب جميعا قال والله لو خالف خالف واحد منكم أمرا مما أمر به المسلمين لضاعفت عليه العقوبة إن الناس أنظرون إليكم لا حول ولا قوة فلما كان ينازع ورولي عبد الله بن عمر قال كفى بأهل الخطاب واحد من الحاسب عن أمة محمد يوم مكيم أذكر؟ صحيح ما الذي يحدث الآن فضلك الشيخ لو جاء علينا عمر بن الخطاب الآن تراه يصر بما يحدث يعني الحمد لله انه لم يرجع يعني انهم انه لا يرجعون ان يموتوا كمدا لا, لا قال رجلان من الذين هم 12 10000 602 ثم دون رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم وفي القراءه يخافون انعم الله عليهم نعم الله لا ياس سبحان, سبحان الله بدخول عليهم نعم. الباب فكر على الله ادخل الباب وربنا يعينك تامل لا سبحان م. الله فإذا دخلتموه فإنهم غالبون. طيب. وبرأ كلام من كلام إمام، كلام إمام طيب. سبحان الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أنا أظن يعني سبحان وهذا أمر استأذن موسى من قبل رب العالمين لهم. ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم. لا إله إلا الله. لا. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يا قصة البقرة من أول وجديد. لا لا لا ممنوع. والمزاح وال. لا لا لا في شو هذا بالاستقادة. فاذهب أنت وربك فقاتل انها هنا قاعدون وهم قالوا أول مرة لن ندخلها ما أيوة. داموا فيها تمام. فإن منها أبداً. لا فإن يخرجوا منها فإن داخلوا طيب. طيب. أنا أنا عند بعض أيوة. تمام. تمام. إن لن ندخلها ما داموا فيها خلاص. لن ندخلها ابدا خلاص أبداً يعني إيه؟ على التأبيب لا ده هذا عصيان لامر أمر الله واضح واضح للكليم ان رسالته ما لاقت قبولا ثم قلة الأدب من بعد ذلك خلاص ايه ده انت وربك خلاص بقى الموضوع عايز تحارب روح انت وربك وربه مش انت وربنا ربنا انت و... والله الله أنت لا يذهب انت وربك كنت محتمرين ان اذهب انت وربك اتوقع كده انها هنا قاعدين ما تذكر أحد منهم ساعة غرق فرعون وساعة نطق الجبل وساعة الصاعقة وهي تأخذهم كل هذا كل هذا شيء لا لا لا يدركه بنو إسرائيل وتسعيات فرعون ما تذكروا شيء قال رديب ممكن سؤال جانبي صدقني هم جديد أتفضل هم دور اللي خرجوا مع ابني مسلم والنصي ناسو ناسو <تصفيق> ما ابنيهم هم هم هم ناسو لكن قصت قلوبه صراخنا حوله ولا خمت إلا ليب نحن, نحن ندعو ليلا نهار رب أرن الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرن الباطل باطنا ورزقنا لا تبعه ولا غرقت إلا الله قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي هذا صعب صعب الأمر وانتهى استثنى الصبر. الكريم بأن لا أحد يسمع الله يسمع صحيح وألم أو أكثر الأشياء ألما الله ترى لصاحب الحق شيئا يسمعه. لكن لماذا لم تعله السماء بقوة ضاطشة؟ فيصحقهم أو يرهم. لا آية المثل لا لا ما هو كتب عليهم الذلة إلى يوم القيامة وكتب عليهم أن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. وكتب عليهم التيه إذا وأن يسكنوا الأرض وسوف إذا أردت أن نستعرض آيات السراء يعني سبحانه الله رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين خرجوا من الايمان خرجوا من الاسلام خرجوا من اليهوديه دخلوا في مرحله الفسق ففرق وين خلاص قال انها محرمه عليه الله سبحانه وتعالى خلاص الارض المحرمة. بعد بك... بعد ما كاتبها لهم محرمه خلاص لا حق الاثراء الادبي في... هذا تحريم ابوها تحريم محرمه عليهم خلاص وسوف تعود سوف تعود ان شاء الله. بس. أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين. أربعين لا. سنة على العدد تحديدا أم على لا؟ الأمر. لا على تحديد. لأنه معبد العيد أربعين يوم فربنا تبوهم عن كل يوم سنة. يا لطيف قطف على قلبي سبحان اذا مات ناس وولد و50 جدي خراطين يتصور يوشع على قرانه فلا تاسى على, على القوم سبحان الله هذه لم تصب بسيدنا موسى ان ياخذ اخاه ويصعد الى الجبل جبل جواره وفيه حرقه الالم م. والاسى والحزن ف هو هارون قليلا يقال ان وجد سرير عليه فراش أبيض وبعدين قال له نم يا هارون استرح يريد ان يهدأ من رعوة اخيه قال تعالى من بجواره نام هو بجواره قبض سيدنا هارون في هذه اللحظة ونزل اليهم فقالوا ان انت قتلت هارون ليخلو لك الجو فطلب سيدنا موسى ان يميته رب العباد ولو على حدود الارض المقدسة ادبا من كريم الله مع كريمه ولو على حدود الأرض المقدسة وكان يتمنى أن يتندخل فقال مم. صلى الله عليه وسلم عليه فقبض موسى قريبا من الأرض المقدسة برمية حجر لو كنت ساعة إذن لا رأيتكم طبره عند الكثيب الأحمر يعني في مكان محدد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي رحلة المعراج والإسرائيل المعراج و... لأنه ليس في الأرض المقدسة لا دا... ليس داخل الأرض وحتى توفي سيدنا موسى ما دخلوها ما دخل أحد منهم الأرض المقدسة المر علي أساس ما, ما الكلام الذي يقال الآن يقال بيقال بيقال بيقال بيقال بيقال بيقال هذا كلام الله هذا كلام الله هذا ما أقول لك خلينا احنا في برامجنا عندنا نصوص عندنا مرجعية عندنا الحساب والسنة طيب, طيب. هم أنا ذاك قبض سيدنا موسى وانتهت وقت أو فترة تبليغ الرياضي طبعا في نقطة بسيطة في وفاة سيدنا موسى في قضية ما ذكره البخاري في قضية فقع الملك الموت والمهم يعني نلقف عن ذلك لكن أنا مش نلقف عن ذلك يعني عشان لا لا لا يعني يعني روية هذه الحديث طبعا ويقال حتى حتى تتضح القصة سيدنا جبريل تمثل بصولة رجل وذهب لسيدنا موسى يقال يعني وقال الله فطبق مع عين وحتى قال يا يا ربي ملك الموت. قال يا ربي أرسل ثني الملك الموت يظهر للناس عيانا. قبل. كانوا, كانوا يرونه. يرونه يرون الملك الموت دخل. آه. سبحان الله. شبورع. ما احتجب عنا؟ يعني رحمة بهذه الأمة الضايفة. ربنا يحنانا حنانا. حنانا ربنا. حنانا نحن الأمة الخاطبة نعم. سيدنا موسى قال يا ربي هل رأيت حبيبا يسيء إلى حبيبه؟ وقعت ملك الموت المطلقة البيت قال وانت يا كريمي هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبا يا ملك الموت مر كريم ان يضع يده على جلد ثور وبعدد الشعرات التي تحت يده سوف اعطيه عن كل شعرة سنة فقال كريم الله موزه ثم بعد قال ثم اتيك قال الان خلني الى رب وقبض سيد نابوس ما وضع يده أحب لقاء الله سبحانه وتعالى وقال وعجلت عليك رب اللي ترضى عليه الرحمة الله طب انتهت القضية فترة تبلغ الرسالة بوفاة سيدنا موسى عليه وعلم أبدال السلام والسلام وهل هذه الوفاة معناها وفاة الرسالة عند بني إسرائيل هما بعد أن مات الكريم بدأ الأحبار في الجيل الذي يليه لن فيهم بعض الصالحين استحفظوا على كتاب الله عز وجل ثم ماتوا الصالحون منهم على زمن يوشع تلميسي الموسى وإتقال موسى لفتاة وبعدين ظهرت الأجيال التي حرفت الثورة وبدلت وغيرت وللأسف الشديد ظهر منهم الانحراف والبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى فبالتالي تعتبر الرسالة كأنما نسخت لأن ال ال كانت في التوراة كانت شنيدة، فالله عز وجل مد لهم الخير، وبعث لديهم روح الله عيسى ليخفف ما في التوراة من أحكام. لا. كانت مديّة أحكام التوراة. رأ أحكام قاسية. جاء الانجيل ليتحدث عن السماحة والمحبة، اللي يجنب السلوكيات، فليس في النجيل حلال وحرام وأمر ونواهي لا وإنما جانب إيه السلوك التعاملات وفي التعاملات المعاملات مع الناس وفي التوراة الأمر والنور والشريعة لا العدد القديم والعهد الجديد فأصبح ده كان الجزء الأول والجزء الثاني اليهود أنكروا نبوة عيسى فانصره رد عليهم أنهم كمان أنكروا فصار الكتابان كلهم صدق. في طريق فكان لابد من هداية الأمم والبشرية فكان القرآن الذي بدأ فيه الباطر من بني إسرائيل من الغفلة ليكون العهد الأخير والكلمة الأخيرة في من السماء إلى هذه الأرض. نعم. طيب. يعني هل ترك هؤلاء العصاة أو يعني عتاة العصاة من بني إسرائيل تلاميذ كبار لهم؟ مش تلاميذ تركوا أستاذهم. ما شاء الله. في الفساد والفجور <تصفيق> وربما تفوقوا على أجزائهم. نعم. لكن قبل أن نتكلم عن هؤلاء التلاميذ الكبار يعني. تبار في الفسق وفي الفجور مم. يعني تعالى اللي اللي اللي لنحوم حول بعض من آيات سورة الإسراء قصة الفساد أو أو أو سورة بن إسرائيل مم. سمها كذا سمها كذا لقدينا إلى بن إسرائيل. إسرائيل في الكتاب قبلها يبدأ السورة بقصة الإسراء سبحانه الذي أسره نبي عبد الله وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين أي كتاب أوله؟ القرآن الكريم. القرآن. على الكتاب الذي أتى بالظلم. لا. ولا تعلوننا. ولا تفسدونا. ولا تعلوننا. هذا عندكم في اللغة يدل على التأكيد المستقبلي. صحيح. وليس أفسدتم وعاقبتم. لا لا. وقضينا في البعض. إذا لا تفسدونا وقت نزول هذه. بعد ما أفسد. لا لا. بالضبط بالضبط. ده و... لا بقدر نصر. لا لا لا لا هذا هذا لا لا لا لا. هذا و... هذا من من أفكار المجتهدين ذههم استهادهم. لكن آه. نحن عند مدلول اللغة والقرآن باللسان العربي نوبين لا. ولا لتفسدن ولتعلن فإذا جاء آخر فإذا كمان ألصى النظر في المستقبل وإن كانت لكن هي ما لا تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما وعد الإفساد الأولى لا. بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فيهم صفتان صفت انهم عباد لله وصفت انهم ذو شديد فجاسوا خلال الديار اي دخلوا البيت المقدس دون حرب جاسه اي دخل جاسة فجاسوا خلال الديار وكان وعد مفعوله وهذا تم على عهد عمر رفض قزاوسة احبار البيت المقدس في القدس, في القدس ان يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا الأمير المؤمنين شخصيا هذه المرة الأولى؟ هذه المرة الأولى. هم وقتها وقت سيدنا عمر كانوا أفسدوا في الأرض. ما هو؟ كانوا مستعمرين موجودين مع النصارى في بيت المقدس. يعني علم ينتصر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات التي حدثت؟ أنا غزات كان بنو النضير وبنو قرينة وبنو قريظة وأجروا من المدينة وقضيت خيبر وخرجوا خرجوا سبحان الله. الله. فبيت المقدس لما بدأ يضايق النصارى الساكنين في بيت المقدس. ويظل المؤمن والطاهر بكم على طبيعته سبحان الله فعلا. المهم سيدنا عمر تولى او يعني تسلم مفاتيح بيت المقدس وكتب العهد العمري اخطر بند والبن السابع ما فيه ان اهل ايدياء القدس مم. لا يشاركهم فيها احد من اليهود فتصير يصير بهذا العهد القدس القدس مم. يصير تصوير القدس وقف إسلاماً أو عمر للمسلمين على مر التاريخ. الليا وهي القدس لا يوجد فيها يهود يهودي ممنوع. لكن ما يوجد. سبحان الله. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولباس شديد. جاءت الخدمة الديار وكان وعدا مفعولا. ثم, ثم رددنا لكم والكرات عليهم. رددنا يا بني إسرائيل. الكربة اللي بنى إسرائيل ضد المسلمين وأمدناكم بأموال وبنين وبنين م. وجعلناكم أكثر نفيرا وساد دعاية وإعلام جميع وكلت الأنباء هذا ما رتبه وأنتم أنتم رجع الإعلام وتم كله كلت الأنباء كله كلت الأنباء سبحان الله م. ونصدق ما يقولون للأسف وننتظر نشراته سبحان الله طب شو النشرة بتاع محمد خالد يقولك يا عمي مش مستريح ليه طبعا مستم ورجال مسؤول عن المستم ويعمل هاي ناقع الأخبار ويقول لا لا لا سمعنا عن <تصفيق> النشرة الأخرى المهم ولعلهم اكثر بخيره ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا, فلا. فاذا جاء وعد الاخره وعد الاستاذه الثانيه مش الاخره الدر الاخره مش بعد الحق لا إذا جاء وعد الاخره كنا في الارض مرتين, مرتين. مرتين. مرتين. مرتين. مرتين. وعد اولاهما وعد الايه الاخره ليسوءوا وجوهكم من؟ المسلمون سوف يحاربون اليهود ويسيءوا وجوههم. وليتبروا ما علوا وليدخلوا المسجد. كما, كما مم. مم. المسجد كما دخلوه اول مره كما دخله عمر نتسلل الفتح بيت مرسل مره اخرى سبحان الله وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تكبيرا ما قال رب العباد معنا. وليتبع علوتهم آه. لا لان بنى اشتريه هنا في حاله الغائب لا وزن الأممات بلا محلوك لا موجودين خلاص يعني, يعني. ستقاس اليهود حتى يختبئ اليهودي وخلف الشجر وخلف الحجر فينادى الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله وراء اليهود تعالى فاقتل ويسمع ويسمع الحجر لصوت إلا شجر الغرقة فإنه من شجر يهود وميكسرون من زراعة عشر مليون الأم. شجر في صحرات اليهود إذن مصدقون يصدقون, يصدقون لحبيث لما لا يؤمنون لا. كانوا أملوا سيدنا موسلم عمراء فهي هذه آه فو وليتبيرو ما علوا خلاص في الربع الأخير من إسرائيل ثم جاءوا ثم, ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد من بعد من في في في دموس دموس ثم قلنا من بعد لبني إسرائيل يسكنوا الأرض مش يسكنوا أرضا على التحديد لا أرضهم لا أرضهم هكذا تعرف هنا يفيد التنكير أي أرض على الارض ليست لا, لا لا لا لا الارض فاذا جاء وعد الاخره الثانيه الثانيه يعني تزين بكم لفيفة نلتقي في مكان واحد ثم نقول ربنا وبالحق انزلناه وبالحق نزل يا الله لكن لهم تلاميذ كبار نعود بنعود يعني من عند سيدنا موسى بدأت خططهم بعدها بعدها هم ماذا يريدون اصلا يريدون أن تصير يصير مال العالم كله في أيديهم وأرض العالم تحت ربقتهم والقرار العالمي يصير من عندهم كانوا مختارين من قبل العز وجل كانوا وجل لا بد من التعويض هذا بالافساد ممكن ناخذ لمحه كده من التاريخ م. القريب طبعا بالوثائق. اتضيبن الوثائق ما شاء الله لا. لان انت ربما يعني تحب تعملوا البرنامج ده وثائقي أستح أستح <تصفيق> الوثائق <أتعخر الحمد> <تصفيق> وانت عندك وثائق اكثر من من, من, من كلام الله لا <تصفيق> لا وثائق عن عمر بن الله نعم ونحن طالما داخل حدود في راحة نخرج بره من محاضراتكم ان المره الاولى للابساد حدثت وانتهت في عهد سيدنا عمر تمام عليه رضوان الله والمره الثانيه نحن في انتظارها الان في طالت بعض طالت تطول بقدر ما يطول نوم الأمة. إذ نحن لا يعني لا لا نفزع ولا نرجع من بقائهم هنا أو كونهم يتجالبون على هذه المبدأ بإن بكم ولكن ولكن أنت ترى الطفل المسلم بحجره الصغير هذا يهز عروشا صحيح آه, آه إن الحق الحكمة قا لم صحيح على أرجع بك للماسونيين أنت ذكرت مدد يهودية والصهيونية والماسونية ثلاث تعبيرات صحيح, صحيح. الفرق في عجلة سيدنا اليهودية دين, دين. نحن, نحن نؤمن به نعم نؤمن أن هناك يهوديا سيدنا موسى والتوراة هذا هو الدين اليهودي طب الصهيونية نحن. الصهيونية حركة عنصرية لاحتلال العالم سياسيه السياسية الماسونية حركة تخريبية لإلحاد الناس وابعادهم عن رب الناس، بس صلي بيا رب. وهذه الماسونية التي تحكم من وراء ستار تسمى بالحكومة الخفية، ومنشأها من عند التلاميذ الكبار هؤلاء. إذا اليهودية والصهيونية والماسونية، ثلاث مستعارات لكلم لدلالة واحدة ما؟ يعني لا اليهودية في منبعها نحن ندين ونؤمن به. أنا لا أكره اليهودي ليهوديته، أنا أكره اليهودي إذا كان مغتصب الأرض. طب إسرائيل. ما إسرائيل ده هو خده هذا العنوان كده يعني لكن هم أغلبهم على البنيين ولا يؤمنون نابدين ولا سيدنا موت إسرائيل أصد إسرائيل أصد سيدنا يعقوب <تصفيق> هو سيدنا يعقوب يعني أمراض رخنا تعالى إلا ما حرم إسرائيله على نفسه من قبل أن تنظر سيدنا يعقوب نفسه كل آه. الطعام يتنظر نعم. نعم شو يا سيدة أذكر لك نتفات من التاريخ أو نتف تنفع نتف دي جميلة نتفن في واحد جنرال أمريكي اسمه ويليام جاركرس. أمم ويليام جايكارس. جار رقة الشطرين تمام. وضباب أحمر يعلو أمريكا. آه. هذا الرجل كان مفكر خطير. صحيح. سنة 1911 نعم. سنة أحد نعم. يعني نقول من إيه؟ من وتسعين سنة. قديم. دخل على قارن. نعم. عمل دراسة الحروب. بين نسبة الحرب بعضها، وصحيح الحرب بعد يفكر ثلاث سنوات نشأت الحرب على ميلودة ثلاثة أربعة عشر والتما... بعد ثلاث سنوات وبعدها سبحان الله العظيم ما فيش بخمسة وعشرين سنة 25 حرب على ميلودة ما فيش كم سبعين من ألف تسعمائة <تصفيق> قالت ايه الحروب كل فترة زمان في إيه مثل في في محردة يسعى الفترة في محردة شعوبها عايشة والمدنية والحضارة الإنسانية لم تتقدم الا في حالات الأمن. صحيح ما تقدمت المدنية والحضارة الإنسانية الا في, في حالات الحرب قبلها حارة فلسطين والأسباب الخفية وراءها عكف على دراسة اهم الحروب في التاريخ الحديث. وطبعاً الثورة الإنجليزية والثورة الفرنسية والحرب العالمية الأولى وسبحان الله وجد إيه؟ وجد أن هذه نتائج لأصحاب مؤامرة في التاريخ. نعم في هيا في جامرة في جامرة تاريخ معروفين بجماعة النورانيين أو حركة الصهيونية العالمية يريدون إبقاء الشعوب. في حالة من الصراعات المستمرة لإنشاء حروب ليتوطد لهم الأمر في الامسك بزمام الشعوب وبفكر الشعوب وبأيديولوجيات الأفكار اللي عند الشعوب. سلم يا رب. عز وجل. بعد 47 وأربعين سنة، سنة ثمانية كتب هذا الرجل. واليوم غير كتابه أحجار على رقعة الشطرنج. يعني كتب هذا كلام هذا صادف سنة ثمانية وخمسين. عذاب استثار عن أسماء أصحاب هذه المؤامرة وصل إليهم آ قلت بحثه وخططهم لتدبير حرب عالمية ثالثة يا ساتر ما أكنت بن خلاص خلص من حرب من ثلاثة عشر عاماً بدي أفكر سبحان الله وكان متوقعين أن هم عايزين يعملوا حرب إثارة حرب على سنة 2000 ميلادية يعني هم يخططون منذ مائة عام ومن الذي ينافس التلاميذ؟ لا هم يسرون وفق مخطط مثلا ما هو أنا يعني جينا في الكلام إذا هم ينجندوا أنا صبرك بالله الكلام أسه كبير الكلام خطير ويأخذني هذي يدرس هادة في المدارس عم بيلا جيد ان شاء الله صاحب الكتاب زي قال لك أنه واحد اسمه آدم ويز هاو كان أستاذ القانون في جامعة من الجامعات وكان يدين بالدين المسيحي، كويس، وبعدين ارتدى عن مسيحيه واعتنق المذهب الشيطاني. معروف عدم إضفاءه. ما تمام، في يلا في سنة 1770 وسبعمية وسبعين، شوف من درمتر قديم أكثر من ثلاث مئة عام، تمام؟ كانت مؤسسة تروتشل اليهودي اللي أسست بعد ذلك جامعة النورانيين وحركة الصهيونية. قامت بمراجعة البروتوكولات. بروتوكولات حكماء صهيون. تمام. هذا هو يقرها. يقرها طبعا. ال المشكلة هناك مفكرون سياسيون مسلمون نه. عرب ينكرون المؤامرة. هذا هذا إشكال. لأن احنا ما نراه الحقيقة وبنواقع. يعني واضح جدا. نحترم المجتهدين اجتهادهم نعم. نعم. فأعادوا صياغتها وتنظيمها على اسس لتمهيد لكنيس الشيطان لوصول المسيح المنتظر او المسيح الدجال يعني ده ده مسيحهم مش المسيح ده لا سبحان الله سنة 1776 بعدها بست سنوات عايز هو بده عمل جماعة وضح المؤامرة عملها في موضع التنفيذ قال تعمل ايه لكن نحن نريد أن ننشر الرشوة بالمال والجنس لسيطرة على الأشخاص الذين يشارون الأمانات الحساسة في الحكومات العالمية. ترتقي تماماً. وفي مختلف مجالات النشاط الإنساني. كله مشروع سبحان الله. وبعدين أي إنسان يقصر فهو ضحية لفضيحة كبرى. نعمله فضيحة. من هو بحياة؟ موجود. وورع على سُبحان الله عظيم. يعني يهتم النورانيونهم لما الجماعة دي بأن اللي يعملوا بأسذة في الجامعات والمعاهد العلمية المنتشرة بالعرب بالطلاب المتفوقين علميا يستقطبونهم يستقطبونهم بعقليا خاصة المنتمين إلى أسر عريقة ياخدوهم ويحطوهم تحت إيه يعملون منح دراسية خاصة ويتجول هؤلاء إلى الآن في بعض الدول الفقيرة اللي يأخذوا الأولاد النبيين ويذهبوا بهم إلى هناك مخطط علام تمام مهمه الشخصيات ذات النفوذ التي تسقط في شباك النورانيين والطلاب هؤلاء يكون في امكانهم تقديم نصائح واستشارات لكبار رجال الدوله في كل مكان تجعلهم يعتنقون سياسات يكون من شانها على المدى البعيد ان تعود كل المساله لمنظمه الصهيونيه العالميه تصب في ايه في مصالحها الوصول الى السيطره على الصحافه واجهزه الاعلام تمام طيب المهم جاء واحد اسمه سافاك ده كان استاذ الماني يعيش في فرانكفورت كتب كتابه الخطير للتأسيس التقسيمات لجامعه والوضع البروتوكولات المضبوطه وراح سبحان الله واحد اسمه راكسفورد خد الرساله من فرانكفورت وطالع على فاريس نزلت عليه صاعقه بقدر الله في الجو حركه وجدوا بعض المستندات اخذوها على المخابرات بتاع بتاع الدفاريا وهي كانت قبل بس مرتين من واحد المانيا اللي الان ميونخ فيشن والحد ده ألمانيا فبعدهم وقع على المستندات راح ودوها للحكومات اللي عندهم اثار الحكومات مندمجه في القضية واللي قاعدين على الكراسي <تصفيق> تبع <الـ> فخبوا المساله <تصفيق> يعني ذهبت اليهم وثائقهم حتى <تصفيق> دول تلاميذي برضه يا <تصفيق> لطيف يا لطيف يا لطيف المهم جابوا يا سيدي بقيت الماسونين دول راحوا قالوا طيب احنا ايه عايزين نجيب واحد من اوروبا يرأس الجماعه جاب واحد اسمه مازيني رجل ايطالي عشان يكون ايه اثاره الاضطرابات والحروب في العالم مازيني راح جاب من بقى كان ساعتها كارلا ماركس يكتب في الباسا في هذه الازمان Alban الشيوعي مم سبحان وانجل نفوس الرأس المالي. هذا رأيكم تمام؟ ثم دل سبحانه الله ببدأ مادة الشعوب والشعوبية ودين أفيون الشعوب ظهرت الوجه الآخر. قالك طيب ما إحنا عزينا عندنا رأس مالي وعندنا شو إحنا عزينا مذهبين تضربه؟ هذه صنعتهم دائما. تقع الحرب العالمية على الفكر هذا والشعوب تنقسم أنا اشتراكي أمام. أصل عارف. أصل وجود المذاهب الفتيات السياسية لإشعال نار الثكنا في العالم هم هؤلاء. ثم يأتي بعد ذلك العمل اللي بدأ ونشى. والعزب الله اللي قال يعني الله مات والعزب الله هذا المذهب الرحيم هذه نتشا من ما نتشا <تصفيق> الله. وبعدين نتشا تفرع منه المذهب النازي اللي يتعالى على الشعوب وكرهية الشعوب الى اخير سبحان الله وبعدين هم اللي اثاروا الحربين العالمية الاولى والثانية <تصفيق> ثم تأتي ان روتشل راح مول الثورة الانجليزية فرح انشأ البنك المركزي الانجليزي اللي بيصدر البنك نوت واصبح المال ايه اصبح المال في يده بناء على ما صنعه روتشيلد جاء سنه السبعه عشر بلفور يقول ان يعني ترى حكومه الملك ان ان لا بد من انشاء وطن نتيجه ايه رشوه ال ال ال ال وعد بلفور وعطيه فلسطين وطن قومي تاتي المصيبه ان ان ال ال المخطط ماشي استعمال العنف والارهاب وليس استعمال المناقشات العلمية الهادئة وانت اول ما اثيرك انت تفرجوا ارهابي زيتا بتاعلم سواء وره وره و... وتضيع افكارك الهادئة ويضيع العقل ثم اكد لهم ضرورة روشليل اكد لهم ضرورة السلام فكرة الحرية لترتم ازعاط الطبقية اللي نفعت العرصية احنا عايزين حرية احنا عايزين نستقل عن الدولة ايه الدولة دي احنا من النبي الدولة طبغت كندا مقاطعه كيبك لبنان ضد الانفصال عن كندا كل شويه يقولك لك لا احنا العربيات تشتغل العربيه هم هم يصنعون النظام ويولدون جماعة ضد النظام انت حرب بالضبط انا انظر في التاريخ امرؤ القيس هو شعره المفضل نعم <تصفيق> <تصفيق> القيس ارى, ارى, ارى, ارى انه كان رجل مبدع يرى من وراء الحجب ما يصنعه النظام العالمي الجديد يقول ايه؟ يقول فأنت كذئب السوق اذ قال مرة لسخن رأى والذئب غرسان مرمله <تصفيق> السخن اللي هو الجدي الصغير <تصفيق> أهلا أنت الذي من غير جرم تنتني قال متى ذا قال عام أوله قال ولدت العام برمت غدرة فدون تكني لا لك مأكله فأنت يقول له كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح وعيناه من وجد على عليهن تهمله فلا تنظري الى العين تهملان بالدموع وانظري الى الكسف ماذا بالعصافير تفعله يا سلام. يجي يقلبك على الحكومات ويضربك وزاوء وبعدين حقوق الانسان يا راجل ما انت اللي اصلا عملت مشكلة ما راجل عايش امن في, في, في بيته امن في دار وامن في بلده انت اثرت عليه بس دي ايه صح. دي عملت المشكلة هو اعمل المشكلة بطيدي يقول لك نعمل لانت الحقوق الانسان التنميل بشري مش مش حقوق فحبه. الام المتحدة حقوق الطفل، حقوق المعاق، طبعاً لما الحقوق كانت موجودة من غير شيء، لا. ما الأذيان كفلت الحقوق إذا جاز التعبير إذا الدين كفل الحقوق وكفل الواجبات، صحيح. لكن هي أهدافهم أن تكون فئة الحرية ثم ظهور استخدام القوة للقضاء على كل المؤسسات والعقائد بالمعافية حذرهم روشل من ضرورة أن تظل سلطتهم الناجمة عن سيطرتهم على المال خفي عن العالم لا صاروا بد اعملوا نوادي. أعمله ناوي. بروتاري. إيه إيه أنا سبعة دين ولا كلام مندحنا إحنا المحبة السلام وفرع شعار الثورة الفرنسية الحرية الإخاء المساواة من تحت او تحت عباءة النمسوية. ثورة الفرنسية. فما هو هو اللي. هم اللي عملوه هم اللي عملوه. هم اللي سبحان الله. الله. الله. أوضح عليهم ضرورة دراسة نفسية الجماهير لتتمكن من السيطرة على زمامها. تجوّح شويه وبعد أنت تقول أنا تبي يعمل مظاهر تشغل الشغل بيعمل مظاهراتي كسر يد منش كده بدينش كده الدين في في شورا وفي رأي وفي رأي اخر وفي احترام الكبير في احترام للحكومة وفي حكومة قوية ولازم نأهلها فيه سبحان الله والولاء بعد الله سبحانه وتعالى للدولة ثم للحكام المنشي هذا المفروض صحيح هذا المفروض صحيح الولاء بعد الله لل للحك للدولة ولا طالما, طالما لا ما لا لا تبرد وما مم. في حكومة تعمرك معصيه ما في حكومة معصيه مش هون ما خلاص اسوان صارك مدام يخرجونك فيكم والصلاه تمام طيب يلا يا سيدي اغتصاب ممتلكات الشعب لا انا ولكن تبع عندك بترول انا اخذ البترول انا الوحيد اللي له الحق اتصف حق البترول ده عم ما فيش اللي ده انا استهدف الاموال هنا. هو يمكن بلو. هو اللي يشعل البترول هو <تصفيق> سبحان الله ثم <تصفيق> شرع لهم ضرورة ممارسة الإرهاب الكفير بتأمين خضوع الجماهير الأعمى، لأن الجماهير كالببغاء كما يقول شوقي عقله في إذنيه. صحيح أو الإعلام وما تكرر تكرر، خلاص أنا بيكرر كل يوم لك أنت إرهابي أنت مسلم إرهابي أنت غصب يقولك أول ما تطلع على يجون الإرهابي فاير يقول لك لا يقولك لا أنا مش إرهابي هذا يا ابن الأخبرة مرحبا أول ما يطلع أي واحد يتكلم أنا أعلم وبعدين يعني هنضل المدافعين في الخندق طول حياتهم ولا إيه في إيه؟ ثم في ضرورة اتماق شعارات تتبناها الـ وسائل الإعلام كل شوية يطلع لك إيه ها شعارات هذه منجية الفخر مش عارف ال الإرهاب التطرف الدولي أنا مش عارف سبحان الله العولمة اه نشوف إيه العولمة يوصفونها يقول لك أول العولمة العلمانية يقول لك هي العدنانية ولا علمانية من حريبة الله يرضى عليك أنت عندك مفصول ثابت الفلاحية فلا بد من تفتيده ايضا في قضية الحروب لابد من اثارة الحروب انهم اذكر لك بعض من عناوين بورتوكولات حكماء صهيون حتى يعني انا كنت اتمنى اولادنا يستفيدوا انت تنظر في الساعة معنا وقت لكن بسيط بسيط طيب انا لا اتلع عليك تفضل اه... بورتوكولات حكماء صهيون طيب هو طبعا يقال ان وضع بورتوكولات هذا رجل يهودي كان اسمه جنزة الح movement اللي اسمه غاريف حتى كان من مدينة اوديسا اللي تبع اوكرانيا على البحر الاسود وهو مات بقدر في فلسطين يعني سنة 1806 او 1827 تقريبا البرتوكولات وضعت قبل هذا قبل هذا طبعا لكن هو اللي صاغها ووضعها سبحان الله وهو بثبت الاب الروحي لوايزمان اللي هو خليفه هيرزل المعروف ومؤتمر ذا بتاع معروف ألف 1906. لا ألف ألف تسعمية بس لا أه أه. بعد خمسين سنة هيكون لل... الإسرائيل اليهود وطن قاموس فلسطين خمسة في مايو وحدث وهيرسل هذا طبعا هو أول رئيس حكومة إسرائيل أول رئيس سبحان الله طيب يدور هرتزل ال... ال... ال... ال... بسرعة العنوان القضاء على الأديان. مع التركيز على الكنيسة البابوية والأرضية ثم الإسلام. ده أولويات القضاء. على العلاة طبعاً. السيطرة على الاقتصاد العالمي وجمع المال وكسبه يحدث. السيطرة على الصحافة ودور النشر ووكالات الأنباء والإذاعات والتلفزة والسينما. يحدث. نشذ الإباحي. والتحلل من كل الالتزامات الدينية حتى لا يبقى إدى دين اليهودي توجيه تمام الناس إلى الله والإثارة والفساد والرذيلة موجود وإحنا إيه تحقق بحدثي وإحنا, وإحنا إيه وإحنا ما شاء الله علينا يعني الله ورذيلة ما شاء الله نشر المنازعات والحروب الطائفية والعرقية والقومية والفوضى حتى المجاعات والأوبئة يا لطيف يا لطيف قتل وذبح واغتيال كل من يقاوم هذه المخططات الاعتماد على الجاسوسية واختيار الجواسيس مختلف الطبقات والاجناس ومن رجال الاداره استعمال العنف والارهاب للسيطرة على غير اليهود يجب ان يتوفر في الحاكم الدهاء والمكر والخداع تسخير منظمات معينة للسيطرة عليها لمساحة اليهود هم طبعا 24 بروتوكول لكن الوقت لكن هذه بمحة سريعة عن سلامين قالوا لكريم الله موسى لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا منها اذهب انت وربك فقاتلا ان هنا قاعدون لتكون مع ورفات سيدنا موسى ورفات لدى السلام احزنتنا والله انا هذبت بشيء من عندي يعني هذا استقراء للتاريخ انا كنت اود انا كنت اود ان الابناء في البيوت بدل ما يدرسه سيرة الفنان فلان وسيره النجاح بس فلان من, من اهل كذا وكذا كذا و سيرة الفنان فلان يعني يدرسه التاريخ العالمي حتى يعرف كيف يفكر الغير لابد حتى اذا جلس واحد من ابنائنا معهم يمثل ما هي الارض التي يقف عليها الاخر انا مأمور بالحوار آه لا, لا, لا, لا ارفض الحوار ولكن اقبل حوارا ب ب ب ب بإطار وبميزان وب ومنهج. نستمر في الحوار مع الآخر. إذا إذا إذا لم يتعال عليه. هو طيب. الآخر مقتنع بيه أصلاً؟ لا مش مقتنع. بي. عشان المزودة <تصفيق> غير مقتنع. لكن إذا كانوا يخططون لضرب الدين والتعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد الإسلامية العربية ماذا صلّعنا نحن؟ نحن يجب أن نخطط لتنشئة أبنائنا على كتاب وسنة وعلى منهج طويل. وقيم المجتمع العربي المسلم وقيم المجتمعات المسلمة التي هي منع فطرة التوحيد يجب أن نركي فيها الخير في ناس على الفطرة الشعوب العربية على الفطرة ولا بد أن تبقى فطرته هكذا لا تلوث مم. وأنا أرى أن بفضل الله الأمة كلها في حالة من الياقضاء من شدة اليقضاء من, مم. من مم. بداية اليقضاء الحمد لله كانت في هذا ديونان منذ ثلاثة عام كتفكته يعني أتمنى أن, أن هي بدأت تعود من الياقضاء بدأ، جيد، لأنها أقامت عندنا في فتيه، وهذا مهم لأن المريض عندما اقتنع أنه مريض لنصل العلاج صحيح. معز، هل ثبت بالتاريخ فضيلتكم أي عام رجع بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة؟ لا هو بعد الأربعين سنة نشأ جيل آخر اللي هم ال ال ال الفتيه. والشباب اللي آمنوا على خوف من فرعون وملأة اللي هو الجيل الصغير اللي أنا آمل الآن في جيلنا الصغير الآن الولد اللي عنده عشر سنوات الآن والجيل المراهقة أنا آمل فيه خيرا أنا شاهدتهم اليوم في المسجد وهم يصافحونني قد تسعيدهم وأصافحهم قبل مصفحة الكبار طيب. نعم. من خلال تتبع فضلاتكم لأخلاق بني إسرائيل كما سردتها أيض القرآن الكريم وما ورد بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها أخلاق حسنة فيها شيء مبشر فيها بارقة امل تمام لنا كمسلمين نفع حوار نفع مناقشات جدوى كلام فيها اي شيء مبشر بامل يعني اولا يعني كيف اتفاهم مع مع من ارتصف بيتي واكون تعالى نتحاور معك نتحاور معا في ايه في اعطيك حجرة من البيت او نصف حجرة او المطبخ هم جلسوا فيها هم ما جلسوا فيها ما هو معنى جلسوا فيها يعني انا قاسي الى الاستوديو الاستوديو قناه الشارقه لم كنت في ساعه ثم اقول انا محمد قال روح انت ومدير القناة وانا خلاصة الاستوديو صار ما ليه ويجي حفيد حفيدي بعد 300 عام ليقول والله ان جد الاكبر عمر في سنه 2700 هجريه ما كان في هذا الاستوديو وهذا مكانه ولا عارف ما يعني هذا هذا كلام العقص لا يعني اين حبره الخجل اين انت يا حبره الخجل؟, الخجل نصيحة تصير باثي اذن كل مسلم حريص على نيني الاسلام في هذه الايام ماذا يصنع حيال جرحنا الشائك والشائق في فلسطين والاراضي الاسلامية يعني انا اريد ان يسأل كل واحد منا الان رجلا كان امرأة صغيرا كان امتبيرا ماذا قدمت انا لنصرة قضيتي قضية فلسطين وقضية الاسلام ماذا سوف اقول لله يوم القيامة عندما يقول تركت ابن اخيك هناك نحن مسؤولون نسؤولون نحن نسؤولون اهلا انما المؤمنون اخوه المسلمون يتكافؤ دماؤهم معانا ودهم بالتليفون, بالتليفون لا تليفون ايه مساعده العاجز ليه هو انا ابني اشرف من ابنه وزوجتي افضل من زوجته وانا افضل منه والله هم افضل منه هم اشرف عند الله منا هم اقيم عند الله منه. الملائكه تكتب لهم رباطا وتكتب لنا تخاذلا هم عند الله افضل هم اخر بقعه بيضاء في, في, في, في الثوب العربي وذلك يعني قد يكون الحمد لله بدات خطوه جديده بهذا الصلح يعني لعل وعسى يكون بدايه لخير للشعب الفلسطين لان عدوهم واحد فاحنا بس اسال كل واحد من المشاهدين والمشاهدات كباره وصغاره ماذا قدمتم لدين ده هنقدر نهتم ب ب ب ب وما نشرب ونترك واننا والله ابني يعني اكلت يوم اكل الثور الابيض اكلت يوم اكل الثور الابيض نعمين زي حيوانات الفقبه لما يأتيها الاسد توسع له الفتاه حتى يدخل من داخل قطيع وياخذ ما يريد ف... يعني والله والله يا, مستحي والله يا اخي نستحي والله اخشى ان اموت على هذا الحال وماذا اقول لله يا مركان ماذا قدمت انا انا شخصيا ماذا قدمت انا لدين الله هذه مصيبه لا بد الناس على نفسنا هذا السؤال اس الله تكون بداية ساعة لحساب النفس للنفس لا بد الى متى ضمن الامه غفله يعني الهم شعر بالعجز والذل والهوان لان ما اصطحت ما بينها وبين ربها نحن اصبحنا كل اخذنا كل قوانيننا طبقناها طب نوصل بيننا وبين الله نجرب ونعم بالله دعونا نختتم بهذه هذه الحلقة دلتكم. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اعد الينا المسجد الاقصى اللهم اعد الينا المسجد الاقصى اللهم اعد الينا المسجد الاقصى اللهم, اللهم من اراد به سوءا فارجل اللهم سوءه اليك وجعل تدمير تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم ارقى دماء اخواننا في فلسطين وجعلهم على قلب رجل واحد يا اكرم الاكرمين اللهم اطعمهم من ذوق واسقهم من عطش وكسهم من عرق وقوهم من خوف وامنهم من فزع انك على ما تشاء قدير اللهم ارفع دماء اخواننا في العراق واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما فك الكرب عن المكروبين سد الزين على المدينين اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم اذا لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهلا انتصل الينا ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر اقتلنا منك بالصالحات والضاقيات يا رب العالمين هي لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات وطضع بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الانس والجن اللهم اصلح الراعي والرعيه اللهم وفقنا بما تحب وترضى اقسمنا لنا منك السعاده ال اجمعين اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند ملك المتجر استرنا فوق الارض وتحت الارض ويا بر العرض واغفر لنا وارحمنا وانك خير ال أغنى بالافتقار إليه، لا تفكرن بالاستغناء عنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى <تصفيق> آله وصحبه وسلم يا رب تسليمان كثيرا باذن سجودا تقبل ربي. نشكر لفضلكم على هذا. أنا أتمنى لكم الصحة والقدومات إن شاء الله. السلام إن شاء الله. فبعد مشاهدنا الكرام ما وفي النهاية دائما تبقى كلمة وهي نجزها في قول الشاعر حينما قال: أرى بين الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون له درام، إلا من صيئها وقلاب قوم. سيكون وقودها جسث وهام أرى من الغلابة ليت شعري أيقاظ أميتي أم ميامي وحتى ضمن لقاء جديد مع صفوت الصفوة نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي للسماع الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون